Bismillahir Rahmanir Rahim. İnnahal Hamdillillah. Nhamduhu Subhanahu, nistainahu, nistafiruh, nanguduhu Allah min shurur anfusina, min syyaat amalina. Yehdhihillahu, fala muddillah, wmayyudllil, fala haddiilah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu an Muhammadan abduhu rasuluh.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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصلق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس نخصصه بحول الله عز وجل لختم متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وأجزل له المثوبة وذلك بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من تدارسنا لأبواب هذا السفر القيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة وأن ييسر لنا أسباب العلم النافع والعمل الصالح وأنسب ما نختم به إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المتن الذي هو سلسلة من الدروس العلمية أن نختمه بالكلام على العلم وفضله وفضل أهله <تصفيق> وشيء مما جاء في الكتاب والسنة من فضل العلم وفضل العلماء وأهل العلم ثم نتكلم بحول الله عز وجل على أمور أخرى متعلقة بطلب العلم فنقول بحول الله عز وجل قد ورد في فضل العلم آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وهذا خطاب من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك أورده الإمام البخاري, أي أورد الإمام البخاري هذه الآية في جامعه الصحيح وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية وتفسيرها ووجه ملاءمتها لترجمة الباب قال هذا واضح الدلالة أي هذه الآية هذا واضح الدلالة على فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء غير العلم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء إلا من العلم والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص قال ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه أي مدار هذه العلوم الشرعية التي ينبغي على الإنسان المسلم معرفتها والاهتمام بها على التفسير والحديث والفقه وقال الله عز وجل أيضاً شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم <تصفيق> قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء لأنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء فلما خصص الله عز وجل أولي العلم لما خصص أهل العلم بالذكر والاقتران باسم الله عز وجل وباسم الملائكة دون غيرهم ما ذلك إلا لعظيم فضلهم وشرفهم ولابن القيم كلام طويل حول هذه الآية أودعه في سفره المسمى مفتاح دار السعادة تكلم فيه على الأوجه المتعددة التي تفيد أفضلية وشرف أهل العلم من خلال هذه الآية فيقول هناك وجوه متعددة يذكر من بينها مثلا قال الوجه الأول استشهادهم دون غيرهم من البشر فلم يستشهد الله عز وجل إلا الملائكة بعد نفسه المقدسة ثم لم يستشهد أحدا من البشر غير أولي العلم قال والوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وفي ذلك من الفضل المقيم والوجه الثالث اقترانها بشهادة الملائكة وهم مخلوقات نورانية فدل هذا على فضل أهل العلم والوجه الرابع قال أن في ضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم لأن الشهادة لا تكون إلا من عدل كما تقرر ذلك فأحين يستشهد الله عز وجل أول العلم فما ذلك إلا تزكية لهم وتعديل لهم لا غير ذلك من الوجوه التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى وقال الله عز وجل أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب قال ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية قال نفى الله عز وجل التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما نفى التسوية بين أصحاب النار وأصحاب الجنة في قوله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وبما أن بين أصحاب النار وأصحاب الجنة درجات عظيمة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أن مثل هذه الدرجات موجودة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من لمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أول الأمر المذكورون في هذه الآية والذين أمرنا الله عز وجل بأن نرد إليهم، فهمت؟ بأن نرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته، ثم أن نرد إليهم عند التنازع، قل الأمر، قل أهل التفسير أقوالهم تدور على قولين اثنين في تفسير معنى أول الأمر، وهم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. وهذا معروف ومشاهد فإنه إذا صلح العلماء والأمراء صلحت الأمة كلها وإذا فسد العلماء والأمراء فسدت الأمة كلها كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ما يفسد الدين حين يفسد إلا الملوك أي الأمراء وأحبار السوء ورهبان السوء أي العلماء والعباد قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فلهذا كان أولو الأمر صنفين اثنين العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس والآيات في هذا المعنى كثيرة ومتعددة نجتزئ بما ذكرنا عن ذكر الباقي ومن السنة النبوية الأحاديث كثيرة وطيبة في هذا الباب من ذلك الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري وغيره وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقد دل هذا الحديث بمنطوقه على أن من يفقهه الله عز وجل في دينه فإنه فإن هذا دليل على أن الله عز وجل قد أراد به الخير ويدل بمفهومه على أن الذي لا يفقهه الله عز وجل في دين الله عز وجل هذا دليل على أن الله عز وجل لم يرد به الخير وقد جاء هذا المفهوم مصرحا به في زيادة على هذا الحديث يعني في رواية أخرى لهذا الحديث عند أبي يعلى في مسنده وفيه زيادة لكنها زيادة ضعيفة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به لكن قال ابن حجر هذه الزيادة ضعيفة فمعناها صحيح وإن كانت الزيادة ضعيفة فإن معناها صحيح كما نص على ذلك أهل العلم فإن من يعرف أمور دينه لا من لا يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ومن ولا يكون فقيها ولا طالب فقه ومن كان كذلك فإنه يصح أن يوصف بأن الله عز وجل لم يرد به خيرا ولم يبال به ويستفاد من هذا الحديث إلى جانب ما ذكرنا أن العلم ليس بالاكتساب ولكن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد ألا ترون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يفقه في الدين وما قال عليه الصلاة والسلام يتفقه في الدين فهمت؟ فنسب التفقيها إلى الله سبحانه وتعالى دلالة على أن العبد عليه الكسب والسعي والتعلم ولكن ذلك ما هو إلا سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم ولكن حصول العلم حقيقة إنما يكون من عند الله عز وجل فهمت؟ فهذا نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إن العلم ليس بكثرة الرواية هكذا يقول إمام مالك إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور جعله الله في القلوب ولكنه نور جعله الله في القلوب كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى فقد فقدентиي خيرا كثيرا قال الإمام مالك الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل وأيضا ورد في السنة النبوية عند الإمام ابن ماجه وغيره من أهل الحديث وصححه ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره وجاء أيضا عند الإمام الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع في سبيل الله أي كأنه مجاهد في سبيل الله عز وجل حتى يرجع فهو في حال طلبه للعلم كأنه في منزلة المجاهد في سبيل الله لما؟ لأن قوام دين الله عز وجل إنما هو العلم والجهاد فلا يقوم دين الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم الشرعي الصحيح ولا يقوم إلا بالجهاد الشرعي الذي تكلمنا على فضله في حصة سابقة والجهاد نوعان كما ذكر ابن القيم وغيره جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان وإذا كان أحد الجهادين ناقصا أو فيه ضعف في الأمة أو لم يطلع به أهله كان ذلك وبالا على الأمة والعياذ بالله كما هو مشاهد في عصرنا هذا ودليل أن الجهاد يكون أيضا بالحجة والبيان قول الله عز وجل في سورة الفرقان وهي سورة مكية يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وهذا الحديث كأنه البلسم على قلوب الذين يطلبون العلم ويكدون ويجتهدون في تحصيله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والحديث في السنن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغير هؤلاء ومن فضل العلم أنه بإذن الله عز وجل عاصم من الفتن والشرور يعصم العلم من أنواع الفتن والشرور فكلما نقص العلم زادت الفتن ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل لأنه إذا رفع الشيء ثبت نقيضه فإذا رفع العلم ثبت نقيضه وهو الجهل أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، والحديث رواه البخاري، وله روايات أخرى متعددة، فدل على أن من الأشياء الأولى ومن العلامات الأولى التي تظهر بها الساعة، أو التي يعلم بها قرب قيام الساعة ارتفاع العلم فدل على أن العلم يعصم بإذن الله عز وجل من الفتن والشرور وقال معاذ بن جبل وما أدراكم ما معاذ بن جبل الصحابي الجليل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي يوم القيامة ويتقدم العلماء برتوه أي يتقدم العلماء كلهم يعني علماء الأمة كلهم يتقدم معاذ بن الجبل بمسافة لا بأس بها. معاذ بن الجبل يقول رضي الله عنه وأرَاه عليكم بالعلم عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة أي مع الإخلاص لله عز وجل فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية معرفة العلم تؤدي إلى خشية الله عز وجل والبحث عنه جهاد إذا أنت بحثت عن العلم وطلبته وخرجت في طلبه كنت بمنزلة المجاهد في سبيل الله وتعليمه لمن لا يعلمه صدق تتصدق بها على هؤلاء الناس الذين تعلمهم ومذاكرته تسبيح كأنك تسبح الله عز وجل حين تذاكر العلم به يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم وقال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله وليه وفي هذا رد على بعض الجهلة الذين يظنون أن الولاية تنال بالشعبذة والرقص والمكاء والتصدية وأنواع الخرافات والضلالات بل الولاية إنما تنال بالعلم والعمل يقول الشافعي إذا لم يكن أولياء الله عز وجل في الدنيا والآخرة هم الفقهاء العلماء فليس لله ولي وقال أيضا طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وهذا مقرر ومتفق عليه عند العلماء أجمعين وعن جعفر الصادق بن محمد الباقر رحمهم الله أجمعين ورحم معهم أئمة آل البيت الطيبين الطاهرين قال ما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه ما يوجد موت شخص من الأشخاص يموت فيفرح به إبليس أكثر مما يفرح بموت الفقيه لأن الفقيه هو العصمة بإذن الله سبحانه وتعالى الفقيه هو الذي يعصم بإذن الله وبمباركته يعصم الناس من الوقوع في الضلالات والفتن والشبهات وغير ذلك من المصائب والعلماء العاملون هم سادات الناس بإطلاق كما ثبت ذلك في السنن والآثار المتعددة عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والعالم حي والجاهل ميت وإن كان يتحرك ويسير وفوق الثرى كما قال الشاعر أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم فهذه بعض الأشياء التي جمعتها على أجالة في مسألة فضل العلم وفضل أهله ونحن بحمد الله عز وجل لما نختم هذه السلسلة العلمية المباركة نكون قد حصلنا بإذنه سبحانه وتعالى قسطا لا بأس به من العلم بشرع الله عز وجل وبالفقه فعلينا أن نزكي هذا العلم وأن نحرص عليه وأن نحافظ عليه ونصونه من الآفات التي يمكن أن تعرض له وأول شيء نركز عليه ونهتم به في مسألة طلب العلم الإخلاص في طلبه إخلاص النية في طلب العلم وفي بثه ألا ترون إلى قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أليس طلب العلم عبادة؟ بلا هو عباده فهو داخل في قول الله عز وجل وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين فعلينا أن نعبد الله في طلبنا للعلم وفي بثنا له فهمت بإخلاص وبنية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منوى من كان ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى وجد عند الله الثواب والأجر ومن كان ينوي بعلمه وبطلبه للعلم وببثه للعلم وتدريسه للعلم غير ذلك فإنه يوكل إلى ذلك الشيء ولكل امرئ ما نوى وأول من أول الذين تسعر بهم النار يوم القيامة عالم يقول يقال له لم تعلمت هذا العلم يقول تعلمته لوجهك أي لوجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله عز وجل فيقال له ما ما أردت ذلك وإنما تعلمت العلم ليقال إنه عالم فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار قد قيل إنه عالم إن كنت ما ترغب إلا في أجر الدنيا وسمعة الدنيا وتطلب العلم وتبثه رياء وسمعة فسوف يقال لك ذلك ولكن لا تنالوا من الأجر والثواب عند الله شيئا <تصفيق> ثم من الأشياء التي ينبغي أن يهتم بها من يطلب العلم وجوب العمل به فإن العلم يقتضي العمل والعلم بلا عمل وبال على صاحبه كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كيف تقول شيئا؟ وتتكلم بشيء وتحفظ شيئا ثم أنت لا تعمل به ذلك وبال على صاحبه والعمل مثل المال إذا كان المال لا يزكو ولا ينمو ولا يطيب لصاحبه إلا إذا زكيته بإخراج زكاته لما يبلغ النصاب، فكذلك العلم لا يزكو ولا ينمو ولا يطيب لصاحبه ولا يحلو لصاحبه إلا إذا أخرج زكاته وزكاة العلم هي العمل به كما تقرر عند أهل العلم ثم من الأشياء التي ينبغي التنبه إليها أنك إذا تعلمت شيئا من العلم ما ينبغي أن تظن أنك قد وصلت إلى درجة عالية من العلم أنك أصبحت من العلماء أو غير ذلك من الأمور بل ينبغي أن تتواضع لله عز وجل كما قال الشاعر وأقباح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وهو عند العالمين وضيع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يسمو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث عند الإمام مسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل ولما سئل الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى عن التواضع قيل له التواضع. قال أن تخرج من بيتك فما ترى أحدا إلا وتظن بأن له فضلا عليك ما تعتقد في أحد إلا أن له فضلا عليك ولا تعتقد العكس أي أن لك فضلا على الناس بهذا يحصل التواضع وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى من سادات التابعين العلم ثلاثة أشبار العلم ثلاثة أشبار من حصل الشبر الأول شمخ بأنفه وظن أنه قد نال ما نال ومن حصل الشبر الثاني علم بأنه لم ينل من العلم شيئا وأنه جاهل ومن حصل الش... والشبر الثالث قال والشبر الثالث هذا لا يرقى إليه أحد ولا يصل إليه أحد إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وملاك هذا الأمر كل أي مسألة التواضع هو أن لا تنظر إلى ما تعلمته نظرة الرضا لا ترضى عن نفسك وتقول لقد تعلمت علما كثيرا والحمد لله عز وجل وهذا يكفيني وأنا أفضل من غير وتنظر إلى من هم أقل منك علما ولا يخلو أحد أن يجد من هو أقل منه علما لكن أنت إذا رضيت بما عندك وسكنت إلى نفسك وما حصلته ولم ترغب في الازدياد يحصل لك نوع من الكبر والعياذ بالله تعالى فلا تنظر إلى علمك ولا إلى عملك نظرة الرضا والكمال ولو بلغت في ذلك مبلغا عظيما <تصفيق> وقد جاء في الحكم العطائية وهي مشهورة قوله أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة وعفة ويقظة ويقظة عدم الرضا منك عليها أن ترضى على نفسك أن لا تكون عراضيا عن نفسك بل أنت في تزايد مستمر وفي ازدياد من العلم والعمل مستمر ثم إن أردت فعلا أن تحصل هذا التواضع يكفيك أن تنظر إلى علم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فإنه من قارن علمه بعلم السلف الصالح تبين له أنه في غاية الجهل وأنه قد بلغ من الجهل مبلغا عظيما فلننظر مثلا إلى بعض العلماء كبار العلماء الذين نحصل أشياء كبيرة من العلم من ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى كان كثير التصنيف حتى ألف تفسيرا ضخما في ألف مجلد ضخم تفسير في ألف مجلد ضخم وآخر لما احترقت المكتبة النظامية وهي مكتبة مشهورة بنى نظام الملك الوزير الوزير السلجوقي نظام الملك لما احترقت هذه المكتبة كلها قام ابن الحداد رحمه الله تعالى فأملاها بكل ما فيها من حفظه واستمر ذلك ثلاث سنوات وفيها التفسير والحديث والفقه والأصول كل ذلك أملاها من حفظه رحمه الله تبارك وتعالى وأيضا أنتم تعرفون لعلكم سمعتم بابن الأنباري هذا باقعة من بواقع الحفظ هذا مشهور بحفظه كان يحفظ كل جمعة ألف كراسة له في كل جمعة ألف كراسة يحفظها وكانوا يقولون عنه إنه يحفظ من العلم وقرة مئة وعشرين بعيرة مئة وعشرين بعيرة حملها بالكتب والمجلدات كان يحفظها في رأسه هذا مشهور رحمه الله تعالى بحفظ لا يتأتى لأحد قبله ولا يتأتى لأحد بعده ويعني ل لأهل الحديث وللمحدثين والحفاظ قاصب السبق في مسألة الحفظ والمحافظة على العلم ومذاكرته وأنتم تعرفون ما كان يحفظه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم من العلم. فالإمام أحمد كان يحفظ أكثر من سبعمائة ألف حديث وكذلك الإمام أبو زرعة وهو كان معاصراً للإمام أحمد يحفظ أكثر من سبعمائة ألف حديث والإمام البخاري يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائة ألف حديث غير صحيح ويحفظون يعني علوم ضخمة جداً في جداً في في رؤوسهم والآن كما تشاهدون يعني الواحد منا إذا حفظ بلوغ المرام وإذا حفظ مختصر صحيح البخاري فإنه يصبح عالما من العلماء ينظر إليه وتناله أبهة العلم هؤلاء العلماء رضوان الله تعالى عليهم على هذا الحفظ وهذا العلم الشديد الذي كان لهم مع ذلك كانوا أهل تواضع وأهل علم وأهل تقوى وأهل ورع وصيانة وديانة رحمهم الله تبارك وتعالى وكان الحفظ مشهورا عند العلماء كلهم ليس فقط في الحديث في الأدب في الشعر في اللغة الحفظ موجود لكن أهل الحديث أكثر من غيرهم كما جاء في رواية أو قصة وقعت لبديع الزمان الهمذاني ولألكم تسمعون به فإن مقاماته مشهورة مقامات بديع الزمان الهمذاني التي نسج على من والها الحريجي في مقاماته وهذه المقامات كلها يعني جاء فيها باللذيذ والمستطاب من علوم اللغة وفوائدها بديع الزمان الهمذاني كان مشهورا بالحفظ حتى أنه يؤتى له بالدفتر فيه مئة صفحة فينظر فيه نظرة واحدة فيحفظه ويؤتى له بالقصيدة من مئة أو مئتي بيت فينظر فيها نظرة واحدة فيحفظه فعلى بنفسه وأخذه الزهو والأبها وقال يعني نسمع هؤلاء المحدثين يقال له الحافظ وفلان حافظ يعني كيف يسمى حافظ لا يحفظون مثل ما أحفظ أنا فسمعه الحاكم النيسابوري وكان معاصرا له فقال له يعني نختبره فأرسل له شيئا مما يحفظه المحدثون عادة يعني كتابا من كتب الحديث فيه الأسانيد والروايات وغير ذلك فتأمل فيه بديع الزمان الهمذاني ليلة كاملة وهو ينظر فيه ويتأمل ثم أصبح في الصبح وقال لهم كيف يحفظ هذا؟ روى فلان العلاني عن أبي فلان كذا قال أبو كذا يعني لا شيء يربط بين تلك الأسماء ولا رابط بينها كيف أحفظها الشعر نحفظه هذا سهل لكن هذه الأسماء والأسانيل كيف نحفظها فأذعنا عند ذلك وأفحم وعرف لأهل الحديث فضلهم فإذا قضية التواضع هذه ما دمنا فيها يعني نركزها في الأذهان لأهميتها والداعية إلى الله عز وجل لا يتأتى له أن يكون داعية حقيقيا إلا بكمال التواضع فإن أنت نظرت إلى من تدعوهم نظرة زهو وكبر وافتخار وعجب بالنفس ما استطعت أن تدعوهم وإن أنت على العكس نزلت إليهم ونظرت إليهم في حالتهم التي هم عليها وتواضعت لهم أمكنك أن تدعوهم إلى الله عز وجل وقد جاء عن مقاتل ابن سليمان وهذا مشهور بالتفسير من المفسرين المشهورين جاء عنه أنه يعني أخذته في يوم من الأيام وهو في جلسة له هكذا مع أصحابه أخذته أبهة العلم قال لهم اسألوني عن أي شيء تريدون مما أسفل من العرش إلى ما هو أسفل الثرى اسألوني عن أي شيء مما تحت العرش إلى ما أسفل الثرى يعني التراب يعني أخذته هذه الأبهة وظن أنه يملك العلم كله فقام إليه رجل قال لا أسألك عما تحت العرش ولا أسألك عما أسفل الثرى ولكن أنت مفسر فأنا أسألك عن شيء في كتاب الله عز وجل ألا ترى إلى كلبي أصحاب الكهف أذكر لي لونه أنا أريد لون كلبي صح أصحاب الكهف فأياني شعر عند ذلك بأن ذلك الزهو الذي قام به ما كان له أن يفعله ومثل ذلك أيضا ما قصة أخرى يذكرها بعض أهل العلم <تصفيق> في هذا الباب ايضا الباب الطوابع قصة اخرى نقلها العلامة الطالب حمدون بن الحاج رحمه الله تبارك وتعالى في بعض حواشيه في اللغة العربية في النحو على وجه الخصوص وهي قصة مشهورة عندهم ويعني امارات الوضع لائحة عليها ولكن نذكرها لطرافتها وهي ان عالما يذكرون لعله ابن العربي قال عالم كان سائرا على البحر فهاجت به الأمواج هو في السفينة فهاجت به الأمواج وقامت العاصصة فقام أمام البحر وقال له أتكن يا بحر فإنما فوقك بحر من العلم أو بحر من الولاية فعند ذلك خرجت دابة من البحر يعني دابة البحر هذه أو حورية البحر أو سميها ما تشاء فقالت له أنت الذي تزعم أنك بحر من العلم أو بحر من الولاية أنا أسألك سؤالا في الفقه فأجبني قال له ماذاك؟ قالت له امرأة زوجها مسخ فكيف تعتد؟ هل تعتد عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ فأفحم عند ذلك ولم يعرف بما يجيب فقالت له عند ذلك قال يعني قالت له هل تسمح لي أن أكون شيختك في هذه المسألة وأفيدك؟ قال لها نعم قالت له إذا مسخ الرجل إلى ما فيه روح فإنها تعتد عدة الطلاق وإذا مسخ إلى ما ليس فيه روح كأن مسخ مثلا إلى صخر أو حجر فإنها تعتد عدة الوفاة فا يعني لعلمها وقال يعني متواضع لله عز وجل، هذه قسم مشهورة يعني عند ال... عند بعض الفقهاء وأهل اللغة، لكن يعني تأخذ بطرفتها فقط. ثم يعني من الأشياء التي تساعد على التواضع أن يعلم الإنسان أنه مهما بلغ من العلم فلا بد أن هناك من هو أعلم وفوق كل ذي علم عليم، فهم؟ وإذا علمت شيئا فإنه غابت عنك أشياء كما قال الشاعر قل للذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء لو تعمل الإنسان في الأمور التي يعلمها بالمقارنة مع الأمور التي لا يعلمها لا أقر على نفسه بالجهل وأيضا ليعلم الإنسان أن سبب الهلاك هو الدعوة سبب الهلاك هو الدعوة أن تدعي وتقول أنا خير من فلان أو خير من علان أو أنا عندي أو أنا أخير من كذا إلى غير ذلك كما قال بعض العلماء ولعله الشيخ زروق في وصاياه قال هذه الأمور الثلاثة هلك بها ثلاثة هم إبليس وفرعون وقارون فأما إبليس فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فهلك بذلك وأما فرعون فهلك لما قال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى وأما قارون فهلك لما قال إنما أتيته على علم عندي هذه العلمية لما تظن أن العلم إنما هو شيء تملكه وتتحكم فيه ولك ولا ترغب في أن تزكيه أو تعطي الناس منه ومما أن ينبغي أن يستنبه الإنسان أيضا الحسد في العلم فهمت أن تحسد غيرك على ما أتاه الله عز وجل من العلم وكيف تحسده وهذه حكمة ونور إلهي يقذفه الله عز وجل في القلوب فما ينبغي أن تحسده على ذلك وقد أمر الله عز وجل رسوله بالاستعاذة من شر حاسم إذا حسد وقال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إذا غير ما ورد في هذا الباب وليعلم بأن العلم لا ينال إلا بكثرة التعلم والمدارسة والمذاكرة نحن الآن حصلنا علما ولكن ينبغي بحول الله عز وجل أن نواصل في تعلمنا وتفقهنا في دين الله عز وجل وهذا لا يتأتى إلا بتمام المدارسة والتعلم والأخذ بالأسباب كما أنك إذا عطشت ما تدفع عطشك إلا بالشراب وإذا جعت ما تدفع جوعك, جوعك إلا بالأكل فكذلك إذا جهلت الشيء فلا تدفعه إلا بتعلمه وهذا التعلم هو نوع من أنواع الكد ونوع من أنواع الجهاد والاجتهاد ويحتاج إلى تعب وإلى بنا وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تبارك وتعالى لا ينال العلم براحة الجسم ما يمكن أن تنال العلم إذا كنت مرتاحا وكما قال الإمام السحنون رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية صاحب المدونة في فقه الإمام مالك قال ولا يحصل العلم مع كفرة الأكل وتزيين الثياب لأن لا يحصل العلم إذا أكفرت من المآكل والمشارد وغيرها من الشهوات ومع تزيين السياب والسخصخة التي لا أصل لها في دين الله عز وجل ولا يكون إلا بإذمان النظر ومن أراد وصية جامعة في الأمور التي بها ينال العلم فينظر إلى هذين البيتين اللذين نقلهما السبكي في طبقاته عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين رحمهم الله أجمعين قال أخي لن ينال العلم إلا بستة سأنبعك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذا وطول زمان هذه أمور تتلاود منها لتحصيل العلم الذكاء يعني تلك الموهبة الطبيعية التي تكون عند الإنسان والحرص أن تكون حريصا على العلم أما إذا عدم الحرص فقد عدم العلم والافتقار الافتقار هو هذا الذي ذكرنا إذا كان إنسان مقبلا على الشهوات والملذات من أكل وطعام وشرب وغير ذلك ما يتأتى لو أن يطلب العلم والغربة يعني أن يغترب هذا أيضا مهم جدا لأن الرحلة في طلب العلم مما يساعده على تأكيد المعلومات وترسيخها في الأذهان وتلقين أستاذ أي أن يحرص الإنسان على أن ينال العلم عن طريق الشيوخ لا عن طريق الصحف وطول زمان يعني ما هذه الأمور كلها تحتاج مع ذلك إلى زمان طويل والما ينبغي لك أن تتسرع وتستعجل وتتصدر قبل أن تتأهل والعياذ بالله تبارك وتعالى ويعني لا يوجد إنسان يولد عالما، إنما يولد الإنسان جاهلا بأمور متعددة، ثم بعد ذلك يتعلم. فهمت؟ والطبيعة تأتي بالتطبع والعلم يأتي بالتعلم، وكم من إنسان إذا والغالب يعني في هذه الأمور أن ذلك ينبغي أن يكون في الصغر. فهمت؟ كما يقول الناس يعني طلب العلم في الصغار كالنقش على الحجر وطلبه في الكبر كالنقش على الماء وإن كانت المسألة أغلبية فقط وليست مضطرضة في جميع الأحوال ولكن الإنسان إذا غلب على طبعه شيء معين يصعب عليه أن يغيره إذا غلب على طبعه مثلا عدم الرغبة في العلم وعدم الحرفة عليه يصعب عليه أن يغيره وهذا أمر مشاهد كما يعني حدث وهذه أيضا طريفة لا بأس أن نذكرها في هذا المجلس نقلها البرقوقي في شرحه على ديوان المتنبي عن أبي الفتح عثمان بن جني وهو أحد أئمة اللغة المشهورين تلميذي أبي العلي الفارسي ينقل أنه كان له أعرابي هذا واحد من النحات كان عنده واحد الأعرابي يجلت ويذاكره تعرفون أن أطول اللغة عند الأعراب فيجلت ويذاكره في أمور العلم وكذا يعني اللغة إلى غير ذلك فأتى ذكر الآية طوبى لهم وحسن مآب فالأعرابي ما يستطيع أن يقول طوبى يقول طيبى لهم وحسن مآب يقول أقول طوبى يقول طيبة قل قل يقول طيبة قال قل طو قال طي بمعنى أنه لا يستطيع أن يغير تلك الأمور التي تتبع عليها فهم فإذا إذا على شيء ما يستطيع أن يغيره بعد ذلك بين هذه نتف من مسائل العلم ذكرناها في مجلس الختم هذا الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا المجلس وفي غيره من المجالس الذي التي سبقت ولا يفوتنا عند ختم هذا المجلس المبارك وعند ختم هذه السلسلة العلمية أن ندعو بصالح الدعاء لمن كان سببا في افتتاح هذه السلسلة العلمية ومن كان سببا في إحياءها لفترات متعددة ومن كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه المدارسات التي قمنا بها وهذا العلم الذي حصلناه بحول الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في العلم والعمل وأن يفتح علينا فتوح العارفين به وأن يجعلنا من الذين يطيب لهم طلب العلم ويحلو لهم طلب العلم ويكون بردا وسلاما على قلوبهم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعملون بما تعلموا ومن أحسن ما يتعلم الإنسان وأفضل ما يتعلم الإنسان وينبغي له أن يعمل به أمور التوحيد والعقيدة فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من المغفور لهم الذين يتداركهم الله برحمته ومغفرته أقول قولي هذا وأتغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين